الدرس الثالث خيالي واحد استمع إلى العبارات وأعدها ثم تأمل معانيها مستعينا بالصور القاضي الضابط الصيدلانية المحامية المحاسب الطبيبة النفسية <تصفيق> طبيبة الأسنان الصحفي الشرطية